فَوَمَزَرَ بَيْنَ يَمِ ابْنُودَ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْنِ كَيْفَ خُلِقَ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ منكر لَسْتَ عليهم فَذَرَا فَيُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْكَبِيرَ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ